عوض بالله من الشیطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن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 وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمي يمكرون فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية يقولون لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي